بسم الله الرحمن الرحيم إنما يرشى الله من عباده العلماء ابن تيمية وضع تدي العلم منذ فطن ابن تيمي عرضت له الكدى فزحزحها وعارضت البحار فضحضحها ابن تيمي فهو الذكي الألمعي وهو الكاتب العبقري ابن تيمي وهو الباحث المنقذ ابن تيمي رباني الأمة وفريد الزمان مصنفات شاهدة على فراعته ابن تيمي ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر هو حجة لله قاهرة هو بيننا اعجوبة الده ابن تيمي هو الشيء شيخ الإمام العالم الرباني الحبر البحر قدوة الأنام آمع المبتدعين وحر العلوم واجوبة الزمن اللاحق بالصالحين والمشبه بالماضي ناصر الحق شيخ الإسلام نادرة العصر عبادة وكان في ليله منفردا على الناس كلهم خاليا بربه عز وجل ضارعا مواغبا على تلاوة القرآن وكان العظيم وكان إذا أخرم بالصلاة تكاد تنخلع القلوب. لهيبة اتيانه بتكبيره الإحرام أما بعد صلاة الفجر يجلس يذكر الله حتى يتعالى النهار أحوال تارة في إبتاء الناس وتارة بقضاء حوائجه وكان كل أسبوع يعود المرضى مرضى مرضى أخبر أصحابه بدخول التتاري الشام سنة تسع وتسعين وستمئة وأن جيوش المسلمين تفسر وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام وأن كلب الجيش وحدته في الأموال وهذا قبل أن يهم التتار بالحراج وعند لقاء الرفيق الأعلى كل نفس دائقة الموت ثم إلينا ترجعون ضاقت بجنازته الطريق وانتابها المسلمون من كل فج عميق يتقربون بمشهده يوم يقوم الأشحاد ويمسكون بسريره نعش. حتى تسروا تلك الأعوات أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وخرج الأمراء والمؤساء والعلماء والفقهاء والأجناد والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام. ثم شرعوا في غسل الشيخ ولم يدعو عنده إلا من ساعد في غسله. ثم ساروا به إلى الجامع ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي والخلائق فيه بين يدي الجنازة ما لا يحصي عدته إلا الله تعالى فصرخ صالح وصاح صالح هكذا تكون جنائز أئمة السمنة وهذه الحال حال الخلق يجنعهم وكلهم عندهم ذللهم ا صادر للخطاب للانتاج والتوزيع بالدمام تقدم شيخ الاسلام ابن تيميه محاضره لفضيله الشيخ بندر العتيبي وعناصر هذا الموضوع المقدمه اولا معلومات سريعه عن شيخ الاسلام ابن تيميه المجدد ثناء العلماء عليه غزارة علومه وسعة حفظه ومؤلفاته وقفة ابن تيمية والاستغاثة بالحي القيوم ابن تيمية والجهاد ابن تيمية والابتلاء وأخيرا جنازة ابن تيمية وجعلنا لهم لسان صدق عليا لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه البحر من أي النواحي جئته والبدر من أي الضواحي رأيته رضع تدي العلم منذ فطم وطلع وجه الصباح ليحاكيه فلطم وقطع الليل والنهار ردائين واتخذ العلم والعمل صاحبين إلى أن أنس السلف بهداه وأن ألخلف عن بلوغ مداه على أنه من بيت نشأت منه علماء في سالف الدهور ونشأت منه عظماء على المشاهير الشهور فأحيى معالم بيته القديم إبترس وجنى من فننه الرطيب ما غرس وأصبح في فضله آية إلا أنه آية الحرس عرضت له الكدى فزحزحها وعارضت البحار فضحضحها ثم كان أمة وحده وفردا حتى نزل لحده أخمل من القرناء كل عظيم وأخمد من أهل البدع كل حديث وقديم جاء في عصر مأهول بالعلماء مشحون بنجوم السماء تموج في جوانبه بحور خضار وتطير بين خاطقيه نسور قشاع، وتشرق في أنديته بدور وضيئة إلا أن شمسه طمست تلك النجوم وبحره طم على تلك الغيوم وابتلع قديره المطمئن جداولها ولأنه كان عظيما في ذات نفسه اجتمعت له صفات لم تجتمع في أحد من أهل عصره فهو الذكي الألمعي وهو الكاتب العبقري وهو الخطيب المسقع وهو الباحث المنقّب، وهو العالم المطلع الذي درس أقوال السابقين، وقد أنضجها الزمان وصقلتها التجارب ومحصتها الاختبارات، فنفذت بصيرته إلى لبها وتغلق في أعماقها وتعرف أسرارها وفحص الروايات ووازن بين الآراء المختلفة وطبقها على الزمان مع إدراك للقوانين الجامعة وربط للجزئيات وجمع للأشتات المتفرقة ووضعها في قرن واحد. ولأنه الفقيه الذي شهد له أقرانه بأنه بلغ درجة الاجتهاد فكانت مصنفاته شاهدة على براعته وغزارة علومه ومعارفه وإحكامه من كل فن أصوله وفروعه فإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا وسرد وأبلسوا واستغنى وأفلسوا فإنه كان رباني الأمة وفريد الزمان وحامل لواء الشريعة وصاحب معضلات المسلمين ولأنه صاحب المواقف المشكورة الجريئة الذي كان يقدم حين يحجم الشجعان وينطق حين تخرس ألسن الفصحاء فقد جلس إلى السلطان قازان حين تجم الأسك في أجامها وتسقط القلوب دواخل أجسامها وتجد النار فتورا في ضرامها والسيوف فرقا في قرمها خوفا من ذلك السبع المختال والنمرود المحتال والأجل الذي لا يدبع بحيلة محتال فجلس إليه وأومأ بيده إلى صدره وواجهه ودرأ في نحره وطلب منه الدعاء فرفع يديه ودعا دعاء منصف أكثره عليه وغازان يؤمن على دعائه وكتب ابن الزملكاني على بعض فصانيف ابن تيمية هذه الأبيات يقول ماذا يقول الواصفون له؟ وصفاته جلت عن الحصر هو حجة لله قاهرة هو بيننا أعجوبة الدهر هو آية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر وقال أبو حيان الأنجلسي في مدح الشيخ قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيدتين إذ عصت مضر فأظهر الحق إذ آثاره درست وأخمد الشر إذ طارت له الشرر كنا نحدث عن حبر يجيء بها أنت الإمام الذي قد كان ينتظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الشيخ الإمام العالم الرباني والحبر البحر حجة الأعلام وقدوة الأنام برهان المتكلمين قامع المبتدعين سيف المناظرين بحر العلوم ترجمان القرآن أعجوبة الزمان فريد العصر والأوان اللاحق بالصالحين والمشبه بالماضين مقتل فرق ناصر الحق علامة الهدى شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن سيمية رحمه الله تعالى معلومات سريعة مولده ولد في حران يوم الاثنين في عاشر ربيع الأول سنة ٦١٦٠ للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام وبقي إلى أن بلغ سبع سنين ثم انتقل به والده رحمه الله إلى دمشق المحروسة فنشأ بها أكم إنشاء وأزكاه وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ودلائل العناية فيه واضحة ابن تيمية المجدد لقد ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السادس وقد قامت سوق العقائد الفاسدة وانتشرت البدع والخرافات الشركية بعبادة الموت والقبور وعثار الصالحين أيما انتشار وملك على الناس أزمة عقولهم وقلوبهم الهوى والعصبية لأراء الشيوخ والمتبوعين في العصول والفروع والسلوك فقيض الله لهذا الدين بطلا من أعظم الأبطال ومجاهدا من أشجع المجاهدين وهو شيخ الإسلام ابن تيمية فقمع الله به المبتدعة وأظهر الله به السنة وقد اتفق. كل ذي عقل سليم أنه ممن عنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها فلقد أحيى الله به ما كان قد درس من شرائع الدين وجعله حجة على عصره أجمعين أما سبب تسميته بابن تيمية فقد جاء فيها عدة أقوال من أهمها أن جده محمد بن الخضر حج وكانت امرأته حاملا فلما كان بتيماء رأى جويرية قد خرجت من خباء فلما رجع إلى حران وجد امرأته قد وضع الجارية فلما رفعوها إليه قال يا تيمية يا تيمية يعني أنها تشبه التي رآها بتيماء فسمي بها والسبب الثاني أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها ثناء العلماء عليه قال الدهبي رحمه الله وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله ولا والله هو ما رأى مثل نفسه في العلم وقال الشيخ عماد الدين الواسطي هو الله ثم والله ثم والله لم يرى تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته قال الحافظ كمال الدين الزملكاني كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الراء والسامع أنه لا يعرف غير ذلك وحكم أن أحدا لا يعرف مثله وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك. وسئل ابن دقيق العيد رحمه الله عنه فقال رأيت رجلا سائر العلوم بين عيشه يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء. نقل الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه النفيس العقود الذرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وقال بعض قدماء أصحاب شيخنا وقد ذكر نبده من سيرته أما مبدأ أمره ونشأته. فقد نشأ من حين نشأ في حجور العلماء راشفا خوّص الفهم راتعا في رياض الفقه ودوحات الكتب الجامعه لكل فن من الفنون ولا يلوي إلى غير المطالعة والاشتغال والأخذ بمعال الأمور خصوصا علم الكتاب العزيز والسنة النبوية ولوازمها ولم يزل على ذلك خلفا صالحا سلفيا متألها عن الدنيا صينا فقيا برا بأمه ورعا عفيفا عابدا ناسكا صواما قواما ذاكرا لله تعالى في كل أمر وعلى كل حال رجاعا إلى الله تعالى في سائل الأحوال والقضايا وقافا عند حدود الله تعالى وأوامره ونواهيه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالمعروف لا تكاد نفسه تشبع من العلم فلا تروى من المطالعة ولا تمل من الاشتغال ولا تكل من البحث وقل أن يدخل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويختح له من ذلك الباب أبوه ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق أهله يقول ولقد سمعته في مبادي أمره يقول إنه لا يقف خاطر في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل علي فاستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل قال وأكون إذاك في السوق أو في المسجد أو في المدرسة لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي يقول ابن عبد الهادي تعليقا على كلامي هذا الصاحب قلت ثم لم يطرح شيخنا رحمه الله بازدياذ من العلوم وملازمة الاشتغال والإشغال وبث العلم ونشره والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الجهاد مع الصدق والعفة والصيانة وحسن القصد والإفلاص والابتهال إلى الله تعالى وكثرة الخوف منه وكثرة المراقبة له وشدة التمسك بالأثر والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليهم والصبر على من آذاه والصفح عنه والدعاء له وسائر أنواع الخير وكان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين وشجنا في حلوق أهل الأهواء المبتدعين وإماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين وكان بحرا لا تكدره الدلاء وحبرا يقتدي به الأخيار الألباء قنت بذكره الأمصار وظنت بمثله الأعصار غزارة علومه وسعة حفظه وذلك فضل الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أما غزارة علومه فمنها ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيد واستنباطه لدقائقه ونقله لأقوال العلماء في تفسيره واستشهاده بدلائله وما أودعه الله تعالى فيه من عجائبه فإن فيه من الغاية التي ينتهى إليها والنهاية التي يعول عليها ولقد أملأ في تفسير قل هو الله أحد مجلدا كبيرا وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى نحو خمس وثلاثين كراسة يقول عمر البزار أبو حفص يقول رحمه الله ولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أتمه لبلغ خمسين مجلدا وقد بقي يفسر سورة نوح سنة أو أكثر وكان بحرا لا تكدره الدلاء أما معرفته وبصره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وقضاياه وغزواته وسراياه وما خصه الله تعالى من كراماته ومعجزاته ومعرفته بصحيح المنقول عنه وسقيمه وبقية المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم وما خص به من بين الأمة فإنه كان رضي الله عنه من أضبط الناس لذلك وأعرفهم فيه وأسرعهم استحرارا لما يريده منه ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه صنف عدة كتب صغارا وكبارا وذكر فيها محتاج إلى ذكره من الأحاديث والأثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم وعزا كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها وأي موضع هو منها كل ذلك بديهة من حفظه لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه ونقبت واختبرت واعتبرت فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغير ومن جملتها كتاب الصارم المسلول على شاكم الرسول وهذا من الفضل الذي خصه الله تعالى به قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال جمال الدين السرمري في أماليه ومن عجائب ما وقع في الحفظ من أهل زماننا أن ابن تيمية كان يمر بالكتاب مطالعة مرة فينتقش في ذهنه وينقله في مصنفاته بلقبه ومعناه وما قاله الإمام الحافظ الصلاح الصفدي رحمه الله في ترجمته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فما رأيت ولا أرى مثله في اطلاعه وحافظته ولقد صدق ما سمعنا به عن الففاظ الأول وكانت همته عالية إلى الغاية ومن تلك النماذج أيضا ما أورده ابن عبد الهادي رحمه الله بقوله واتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال سمعت في البلاد بصبي يقال له أحمد بن تيمية وأنه سريع الحفظ وقد جئت قاصدا لعلي أراه فقال له خيام هذه طريق كتابه وهو إلى الآن ما جاء فقعد عندنا الساعة يجيء يعبر علينا ذاهبا إلى الكتاب فجلس الشيخ الحنبي قليلا فمر صبيان فقال الخياط للحنبي ذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن فناداه الشيخ فجاء إليه فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه ثم قال يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه ففعل فأمل عليه من متول الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديثا وقال له اقرى هذا فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه وقال اسمعه علي فقرأ عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع فقال له يا ولدي امسح هذا ففعل فأمل عليه عدة أسانيد تخبها ثم قال اقرى هذا فنظر فيه كما فعل أول مرة فقام الشيخ وهو يقول إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم فإن هذا لم يرى مثله أو كما قال مؤلفاته رحمه الله الأصول أولا يقول في عقيدته واتباعه يا سائل عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله اسمع كلام محقق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل صاطع لكن ما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيله قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد الناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل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 وهو كتاب جليل القدر معذوم النظير كشف الشيخ فيه أسرار الجهمية وهتك أستارهم ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله إلى الصين ما ضاعت رحلته كما يقول بعض أهل العلم ومنها كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدري رد فيه الشيخ على بن المطهر الرافضي وبين فيه جهل القوم وضلالاتهم وكذبهم وافترائهم ومنها كتاب الرد على النصارى سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وهو من أجل كتبه وأنفعها ومنها كتاب الاستقامة ومنها كتاب الإيمان ومنها كتاب الصارم المسلول على شاكم الرسول وكتاب بيان الدليل على بطران التحليل كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعنام وكتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية وكتاب البرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكتاب التحفة العراقية في الأعمار القلبية وله أجوبة عظيمة على مسائل وكذلك له كتاب العقيدة الواسطية والحموية والتدمورية وقد جمع ما تفرق من كتبه ورتبها أحسن ترتيب الشيخ العالم الرباني عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي رحمه الله وساعده ابنه فرحم الله الجميع وأجزر لهم المثوبة إنه سميع مجيد ابن تيمية وصلة بالحي القيوم العبادة يا طلبة العلم قال الشيخ العلامة أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي أنا جنة وبستان في صدري أينما سرت فهي معي لا تفارقني أنا حبس خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وكان في حبسه يقول لو بذلت ملأ هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة أو قال ما جازيتهم على ما ساقوا لي من الخير الله أكبر وكان يقول في سجوده وهو في السجن: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمسور من أسره هواه. ولما دخل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبره العذاب. هذه والله الحياة. قال العلامة الرباني أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاء وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد الخوف وساءت الظنون وضاقت من الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله وينقلب شراحا وقوة ويقينا وطمأنينة فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرق قواهم لطلبها والمسابقة إليها انتهى كلامه رحمه الله يقول أبو حفص العالم عمر البزار رحمه الله أما تعبده رضي الله عنه ورحمه فإنه قل أن يسمع بمثله لأنه قد قطع جل وقته وزمانه فيه حتى لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى وكان في ليله منفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن العظيم مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تنخلع القلوب لهيبة اتيانه بتكبيرة الاحرام وكانت قد عرفت عادته لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر يجلس يذكر الله حتى يتعالى النهار ويكثر أن يقلب بصره نحو السماء وكان يقول بتلميذه ابن القيم عن هذه الجلسة بعد الفجر هذه غدوة ولولا ذلك خارت قوايب وكان إذا رأى ميكرا في طريقه أزاله أو سمع بجنازة سارع إلى الصلاة عليها ثم يعود إلى مسجده فلا يزال تارة في ابتاء الناس وتارة في قضاء حوائجهم حتى يصلي الظهر ثم كذلك بقية يومه وكان كل أسبوع يعود المرضى فسبحان الموفق من يشاء لما يشاء وكان رحمه الله موصوفا بقوة التضرع والاستغاذة ودعاء الله تعالى بالليل والنهام وكان رحمه الله يقول ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مئة تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في الثراب وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم فهمني هذه والله التربية وهذه والله المدرسة ويذكر تلميذه أبو حفص عمر البزار أنهم يرون من أخيه عبد الرحمن بن عبد الحليم شقيق شيخ الإسلام أمرا عجيبا يقول أبو حفص عمر البزار ما رأيت أحدا أشد تعظيما للشيخ من أخيه هذا وكان يجلس بحضرته كأن على رأسه الطير وكان يهابه كما يهاب سلطانا وكنا نعجب من ذلك ونقول من العرف والعادة أن أهل الرجل لا يحتشمونه كالأجانب ونحن نراك مع الشيخ كتلميذ مبالغ في احتشامه واحترامه فيقول إني أرى منه أشياء لا يراها غيري أوجبت علي أن أكون معه كما ترون وكان يسأل عن ذلك فلا يذكر شيئا لما يعلم من عدم إثار الشيخ لذلك فاعتبروا يا أولي الألباب وفي محنته رحمه الله ظهر منه من عظمة الإيمان ورسوخ الاعتقاد في القلب شيء عجيب وانظر أثر العبادة والصلة بالحي القيوم يقول خادمه إبراهيم بن أحمد فلما كان بعد صلاة العصر وقدت أبش فقال لي الشيخ لا تبكي ما بقيت هذه المحنة تبطئ فقلت له افتح لك في المصحف فقال افتح فطلع قوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم فلما صلينا المغرب بقي يدعو بدعاء الكرب وأنزل الله عليه من النور والبهاء والحال شيئا عظيما ومن ذلك ما كان ينعم به شيخ الإسلام من نعمة فقر التذلج لخالقه وعزة عبوديته لله سبحانه والذي كان يبرز في مناجاته وتذلله رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره وكان يقول كثيرا مالي شيء ولا مني شيء ولا في شيء وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا يقول ابن القيم وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه يقول أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا من عنده يأتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرات وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إلى رب البريات ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي ولا ظهير له كيما أعاونه كما يكون لأرباب الولايات والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي فمن بغى مطلبا من دون خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعده آتي ثم الصلاة على المختار من مضر خير البرية من ماضي ومن آتي ومن مظاهر فراسته رحمه الله تعالى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال ولقد شاهدت من براستي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمورا عجيبة وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم وواقائع فراسته تستدعي سفرا ضخما يقول ابن قيم أخبر أصحابه بدخول التتاري الشام سنة تسع وتسعين وستمئة وأن جيوش المسلمين تكسر وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام وأن كلب الجيش وحدته في الأموال وهذا قبل أن يهم التتار بالحرج سبحان الله ثم أخبر الناس والأمراء سنة إثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصد الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الضفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمينا فيقال له قل إن شاء الله فيقول تحقيقا لا تعليقا وسمعته يقول ذلك قال فلما أكثر علي قلت لا تكفروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام قال وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو وكانت فراسته الجزئية بخلال هاتين الواقعتين مثل المطر وقعت تماما ولما طلب إلى الديار المصرية وأريد قتله بعدما أنضجت له القدور وقلبت له الأمور اجتمع أصحابه لوداعه وقالوا قد تواترت الكتب لأن القوم عاملون على قتلك فقال والله لا يصلون إلى ذلك أبدا قالوا أفتح بس قال نعم ويقول حبسي ثم أخرجوا وأتكلم بالسنة على رؤوس الناس سمعته يقول ذلك ابن تيمية والجهاد جهاد المنافقين جهاد خواص الأمة ولا يقوم به إلا من خصهم الله وفضلهم وذلك فضل الله يتيه من يشاء كان رحمه الله يقول لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه فإن رجلا شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال لو صححت لم تخف أحدا أي إن خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسلتكم وقد جمع شيخ الإسلام رحمه الله جمع الله له أنواع الجهاد كلها رحمه الله رحمة واسعة قال الحافظ الذهبي رحمه الله وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين وقل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة وصنف فيها واحتج بالكتاب والسنة وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين بل بما قام عليه الدليل عنده ولقد نصر السنة المحظى والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجسر هو عليها حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه. وبدعوه وناظروه وكبروه وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته بالسنن السنن والأقوال مع مشتهر عنه من الورع وكمال الفكرة وسرعة الإدرات والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله فجرى بينه وبينهم حملات ووقائع شامية ومصرية وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله فإنه دائم الابتهال كثير الاستغاثة قوي التوكل ثابت الجأش له أوراد وأذكار يذمنها وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاء ومن الجنج والأمراء ومن التجار والكبراء وسائر العامة تحبه لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال وببعضها يتشبه أكابر الأبطال فقد أقامه الله بنوبة غازان والتقى أعباء الأمر بنفسه وقام وقعد وطلع وخرج واجتمع بالملك مرتين وبقتلوه شاه وبغولاي وكانوا يتعجبون من إقدامه وجرأته على المغول وله حدة قوية تعتريه في بالبحث حتى كأنه ليس حر يقول ابن عبد الهادي رحمه الله ما فعله الشيخ رحمه الله في نوبة غازان من جميع أنواع الجهاد وسائر أنواع الخير من إنفاق الأموال وإطعام الطعام ودفن الموتى وغير ذلك معروف مشكور ثم بعد ذلك بعام سنة سبعمائة لما قدم التتار إلى أطراف البلاد وبقي الخلق في شدة عظيمة وغلب على ظنهم أن عسكر مصر قد تخلوا عن الشام ركب الشيث وسار على البريد إلى الجيش المصري في سبعة أيام ودخل القاهرة في اليوم الثامن فدخل على السلطان الملك الناصر واجتمع بأركان الدولة واستصرخ بهم وحضهم على الجهاد لا له من عالم اجتمع بأركان الدولة واستصرخ بهم وحضهم على الجهاد وتلع عليهم الآيات والأحاديث وأخبرهم بما أعد الله للمجاهدين من الثواب فاستفاقوا وقويت هممهم ونودي بالغزاة وقوي العزم وعظموه وأكرموه وتردد الأعيان إلى زيارته فجعله الله سببا لرد شر التتار ومن دعابات الشيخ العلمية الدال على شجاعته أنه لما جاء السلطان إلى شقحف والخليفة لقاهما إلى قرن الحرة وجعل يثبتهما فلما رأى السلطان كثرة التتار قال يا خالد بن الوليد قال ابن تيمية قل يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وقال للسلطان أثبت فأنت منصور قال له بعض الامراء: قل إن شاء الله قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا فكان كما قال قال ابن عبد الهادي رحمه الله ثم في رمضان سنة اثنين وسبعمائة كانت وقعة شبحك المشهورة وحصل للناس شدة عظيمة وظهر فيها من كرامات الشيخ وإجابة دعائه وعظيم جهاده وقوة إيمانه وشدة نصحه للإسلام وفرط شجاعته ونهاية كرمه وغير ذلك من صفاته ما يفوق النعت ويتجاوز الوصف واتفقت كلمة إجماعه على تعظيم الشيخ تقي الدين ومحبته وسماع كلامه ونصيحته ثم ساق الله سبحانه جيش الإسلام العرمرم المصري صحبة أمير المؤمنين والسلطان الملك الناصر وولاة الأمر وزعماء الجيش في جيوش الإسلام سوقا حديثا للقاء التثار المخذولين فاجتمعوا إليه يسمعون كلامه قبل اللقاء وهذا توفيق من الله تعالى لم يكتف لمثله وبقي الشيخ هو وأخوه وأصحابه ومن معه من الغزاة قائما لظهوره وجهاده ولعمة حربه يغسي الناس بالتبات ويعدهم النصر ويبشرهم بالغنيمة والفوز بإحدى الفسنيين إلى أن صدق الله وعده وأعز جنده وهزم التتار وحده ونصر المؤمنين وكانت كلمة الله هي العليا وكلمة الكفار السفلى وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ودخل جيش الإسلام المنصور إلى دمشق والشيخ في بأصحابه شاكيا في سلاحه داخلا معهم عالية كلمته قائمة حجته ظاهرة ولايته مقبولة شفاعته مجابة دعوته مكرما معظما لا سلطان وكلمة نافذة وهو مع ذلك يقول للبداحين له أنا رجل ملة لا رجل دولة أما شجاعة الشيخ وبأسه عند قتال الكفار يقول ابن عبد الهادي رحمه الله ولقد أخبرني أمير من الأمراء ذو دين متين وصدق لهجة معروف في الدولة يقول قال لي الشيخ يوم اللقاء وقد ترى الجمعان يا فلان أو قتني موقف الموت قال فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحذرون كالسيل تلوح أسلحتهم من تحت الغبار المنعقد عليهم ثم قلت له يا سيدي هذا موقف الموت وهذا العدو قد أقبل تحت هذه الغبرة المنعقدة فدونك وما تريد قال فرفع طرفه إلى السماء أشخص بصره وحرك شفتيه طويلا ثم انبعث وأقدم على القتال يقول الأمير وأما أنا فخير إلي أنه دعا عليهم وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة قال ثم حال القتال بيننا والالتحام وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر وانحاز التتار إلى جبل صغير عصموا نفوسهم به من سيوف المسلمين في تلك الساعة وكان آخر النهار قال وإذا أنا بالشيث وأخيه يصيحان بأعلى صوتيهما تحريضا على القتال وتخويفا للناس من الفرار فقلت يا سيدي لك البشارة بالنصر فإنه قد فتح الله ونصر وهاهم التتاروا محصورون بهذا السفح وفي غد إن شاء الله تعالى يؤخذون عن آخرهم قال فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ودعا لي في ذلك الموت دعاء وجدت بركته بذلك الوقت وبعده انتهى كلام الأمير ثم لم يزل الشيخ بعد ذلك على زيادة في الحال والمقال والجاه والتحقيق في العلم والعرفان حتى حرك الله سبحانه عزمات نفوس ولاة الأمر لقتال أهل جبل كسروان وهم الذين بغوا وخرجوا على الإمام وأخافوا السبل فقام الشيخ في ذلك أتم قيام وكتب إلى أطراف الشام بالحث على قتال المذكورين وأنها غزات في سبيل الله ثم تجهز هو بمن معه لغزوهم في الجبل صحبة ولي الأمر نائب المملكة وما زال مع ولي الأمر في حصارهم وقتالهم حتى فتح الله الجبل وأجل أهله وكان من أصعب الجبال وأشقها ساحة وكانت الملوك المتقدمة لا تقدم على حصاره مع علمها بما عليه أهله من البغي والخروج على الإمام والعصيان وليس إلا لصعوبة المسلك ومشقة النزول عليهم ففتحه الله تعالى وكان فتحه أحد المكرمات والكرامات المعدودة للشيخ رحمه الله ومن تلك المواقف الجريئة بالجهر بالحق وما جابها به السلطان الناصر محمد بن قلاوون حين رد عليه بقوله قوله أنه يضمع في الملك فقد وشي بالشيخ إلى السلطان الناصر فأحضر بين يديه ومن جملة ما قال له الناصر أخبرت أنك أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك فرد عليه بنفس مطمئنة وقلب ثابت وبصوت عال سمعه كثير ممن حضر يقول أنا أفعل ذلك؟ والله إن ملكك وملك المغلي لا يسوي عندي في السيم والله إن ملكك وملك المغلي أي التتر لا يساوي عندي في السيم فتبسم السلطان لذلك وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه من الهيبة العظيمة قال له إنك والله لصادق وإن الذي وشبك إلي لكاذب ومن شجاعته العجيبة أنه بعد خروجه من السجن في محنته الأولى بمصر صلى الجمعة في جامع الحاكم وجلس فاجتمع إليه خلق عظيم وسأله بعضهم أن يتكلم بشيء يسمعونه منه فلم يجبهم إلى ذلك بل كان يتبسم وينظر يمنة ويسرى فقال له رجل قال الله في كتابه الكريم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوثوا الكتاب فتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون فنهض الشيخ قائما وابتدأ بخطبة الحاجة خطبة ابن مسعود رضي الله عنه ثم استعاد بالله من الشيطان الرجيم وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وتكلم على تفسير قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي معنى العبادة والاستعانة إلى أن أذن مؤذن العصر يقول الذهبي رحمه الله وكان قوالاً بالحق نهاءاً عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم لا سطوة واقدام وعدم مداراح وقال رحمه الله عن همية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رحمه الله فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر بعض مواقفه في تغيير المنكر فمنها على سبيل الاختصار من ذلك أن شيخ الإسلام استحضر محمد الخباز البلاسي فاستتابه عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة وكتب عليه مختوباً أن يتكلم في تعبير المنامات ولا في غيرها مما لا علم له به وكان ذلك في سنة سبعمائة وأربعة ومن ذلك أنه في رجب من تلك السنة أحضر إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ كان يلبس دلقاً كبيراً متسعاً جداً يسمى المجاهد إبراهيم القطان فأمر الشيخ بتقديع ذلك الدلق فتناهبه الناس من كل جانب وقطعوه حتى لم يدع منه شيئا وأمر بحلق رأسه وكان ذا شعر وقلم أظهاره وكان طوالا جدا وحب شاربه المسبل على فمه المخالب للسنة واستتابه من كلام البحش وأكل ما يغير العقل من الحشيشة وما لا يجوز من المحرمات وغيرها ومن ذلك بهذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى مسجد رنج وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت هناك تزار وينذر لها فقطعها وراح المسلمين منها ومن الشرك بها فازح المسلمين شركا كان شره عظيم ومن ذلك تكسيره لأصنام الباب الصغير وصنم قبة اللحم وصنم فراش الطاحون وغير ذلك مما أزاح عن صدور المسلمين شبهات وشركيات كادت تبتك بإيمانهم وعقيدتهم ومن الدقة العجيبة والفقه في إنكار المنكر ذكر الإمام بن القيم رحمه الله من فقه شيخ الإسلام العميق في هذا يقول سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم وكان يقول رحمه الله ويستحب للرجل أن يقصد إلى تاليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التاليف في الدين أعظم للمصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما رأى في إبقائه من تاليف القلوب وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر ومن الفوائد العجيبة أيضاً في هذا الباب يقول رحمه الله متكلما عن المخالفة الكفار في الهدي الظاهر قال رحمه الله إن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدال حرب أو ذلك كفر غير حرب لم يكن مامورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاقتلع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم على المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغر والجizia ففيها شرعت المخالفه وإذا ظهرت الموافقة والمخالفه لهم باختلاف الزمان ظهر حقيقة الأحاديث منها ابن سيمية والابتلاء قال ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع المستطاف مفتاح دار السعادة يقول وإذا تعملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى جل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبروا إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبوره من الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة والمنة فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان ثم ذكر كلاما جميلا حول حكمة الله في ابتلاء الأنبياء إلى أن قال فإذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله وتلون الاحوال عليه من سلم وخوف وغنى وفقر وأمن وإقامة في وطنه وضعن عنه وتركه لله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان وهو مع ذلك كله صادر على أمر الله يدعو إلى الله فلم يؤذى نبي ما أوذي ولم يحتمل في الله ما احتمله ولم يعطى نبي ما أعطيه فرفع الله له ذكره وقرن اسمه باسمه وجعله سيد الناس كلهم وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاها وأسمعهم عنده شفاعة وكانت تلك المحن والابتلاء عين كرامته وهي مما زاده الله بها شرفا وفضلا وساقه الله بها إلى أعلى المقامات وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل كل له نصيب من المحنة يسوقه الله بها إلى كماله بحسب متابعته له ومن لا نصيب له فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له فهو يأكل منها رغدا ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب يمتحن أولياء الله وهو في دعاة وخفض عيش ويخافون وهو آمن يحزنون وهو في أهله مسرور له شأن ولهم شأن وهو في واد وهم في واد همه ما يقيم به جاهه ويسلم به ماله وتسمع به كلمته لزم من ذلك ما لزم ورضي من رضي وسخط من سخط وهمه إقامة دين الله وإعلاء كلمته وإعزاز أوليائه وأن تكون الدعوة له وحده فيكون هو المعبود وحده ورسوله المطاع لا سواه فلله سبحانه من الحكم في ابتلاء أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته فلله سبحانه من الحكم في ابتلائه أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعد انتهى كلامه رحمه الله سبب عداوة بعض المنفسدين للعلم والفقه شيخ الإسلام قال ابو حقس البزار رحمه الله ولما رأوا هذا الإمام عالم الآخرة تاركا لما هم عليه من تحسيل الحطام ومن الشبه الحرام رافضا الفضل المباح فضلا عن الحرام تحققوا أن أحواله تضح أحواله وتوضحوا خفي أفعاله فحرسوا على الفتك به أينما وجدوه وأنسوا أنهم تعالب وهو أسد فحماه الله تعالى منهم بحراسته وصنع له غير مرة كما صنع لخاصته وحفظه مدة حياته وحماه ونشر له عند وفاته علما في الأفطار بما والاه وكم هي السجون التي دخلها شيخ الإسلام رحمه الله ففي مصر والشام سجون وابتلاءات لهذا العلم رحمه الله من أقواله في السجن يقول ما ذكرتم من لين الكلام والمخاطبة بالتي هي أحسن فأنتم تعلمون أنني من أكثر الناس استعمال لهذا سبحان الله أرض الله وكفى يقول شيخ الإسلام الذي علمته التجارب يقول ما ذكرتم من لين الكلام والمخاطبة بالتي هي أحسن فأنتم تعلمون أنني من أكثر الناس استعمالا لهذا لكن كل شيء في موضعه حسن وحيث أمر الله ورسوله بالاغلاظ على المتكلب لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة فنحن مامورون بمقابلته لم نكن مامورين بأن نخاطبه بالتي هي أحسن ومن المعلوم أن الله تعالى يقول ولا تهموا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فمن كان مؤمنا فإنه الأعلى بنص القرآن وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال من دل الذين يحادكون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لا قوي عزيز والله محقق وعده لمن هو كذلك كائنا من كان ومما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ في العقل ولا الدين طلب رضا المخلوقين لوجهين أحدهما أن هذا غير ممكن كما قال الشافعي رحمه الله إرضاء الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر الذي يصلحك فلزمه ودع ما سواه ولا تعانه والثاني ما مورون بأن نتحرى رضا الله ورسوله كما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدا إلا الله كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا تخشوا الناس واخشوني وقالوا فإيايا فارهبون وإيايا فاتقون فعلينا أن نخاف الله ونتقيه في الناس فلا نظلمهم بقلوبنا ولا جوارحنا ونؤدي إليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا ولا نخافهم بالله فنترك ما أمر الله به ورسوله خيثة منهم ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له كما كتبت عائشة إلى معاوية أما بعده فإنه من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وعاد حامده من الناس داما ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا ربه واجتناب سخطه والعاقبة له ولا حول ولا قوة إلا بالله كتاب نفيس مهم بعثه الشيخ من مصر في محنته إلى دمشق قال فيه بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن الله وله الحمد قد أنعم علي من نعمه العظيمة ومننه الجسيمة وآلائه الكريمه ما هو مستوجب لعظيم الشكر والثبات على الطاعة واعتياد حسن الصبر على فعل المامور والعبد مامور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء قال تعالى ولا إنا ذقنا الإنسان منا رحمةً ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وتعلمون أن الله سبحانه منى في هذه القضية من المنن التي فيها أسباب نصر دينه وعلو كلمته ونصر جنده وعزة أوليائه وقوة أهل السنة والجماعة وذل أهل البدعة والفرقة وإقبال الخلائق إلى سبيل أهل السنة والجماعة وغير ذلك من المنن ما لا بد معه من عظم الشكر ومن الصبر وإن كان صبرا في سراء وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من الدين تاليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والاعتلاف وتنهى عن الفرقه والاختلاف وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقه وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي فتعلمون أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا لا باطلا ولا ظاهرا ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه ولا يخل الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا فالأول ماجور مشكور والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين رحمه الله رحمة نواسع يقول رحمه الله فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل كقول القائل فلان قصر فلان ما عمل فلان أودي الشيخ بسببه فلان كان سبب هذه القضية فلان يتكلم في كيد فلان فإني لا أسامح من آداهم من هذا الباب ولا حول ولا قوة إلا بالله وتعلمون أيضا أنما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان ما كان يجري بدمشق ومما جرى الآن بمصر فليس في ذلك غضاضة ولا نقصا في حق صاحبه ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغض بل هو بعدما عومل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرا وأنبه ذكرا وأحب أعظم وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين التي يصلح الله بعضها ببعض فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين إلى أن قال رحمه الله فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي، أو ظلمه وعذوانه فإني قد أحللت كل مسلم. هذا وهو في السجن مبتلى وأنا أحب الخير لكل المسلمين وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تاب تاب الله عليكم وإلا فحكم الله نافذ فيهم فلو كان الرجل مشكورا على سوء أمله لكنت مجرد أشكر كل من كان سببا في هذه القضية لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وألائه التي لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إلى آخر كلامه رحمه الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شمي يقول ابن القلانسي أن ابن تيمية حدته قال إن السلطانة استبتاه في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه وأخرج فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبايعة غيره يقول السلطان لشيخ الإسلام وأنهم قاموا عليك وآذوك أنت أيضا وآخذ يحثه بذلك على أن يبتيه في قتل بعضهم يقول شيخ الإسلام ففهمت قصده بذلك فأخذت في تعظيم أولئك العلماء والقضاة، وأنكر أن يلال أحدا منهم بسوء وقال له إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم فقال إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا فقلت له من آداني فهو في حلم. ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه وأنا لا أنتصر لنفسي وما زلت به حتى حل معهم السلطان وصفح يقول ابن كثير رحمه الله كان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول ما رأينا مثل ابن ابنتين حرصنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا أمر السلطان بحبس الشيخ في قلعة بنشر لما كان يوم الاثنين بعد العصر السادس من شهر شعبان سنة ست وعشرين وسبعمائة حضر إلى الشيخ من يخبره أن مرسوم السلطان ورد بأن يكون في القلعة وأحضر معه مركوبا وقد تعود الشيخ رحمه الله على تلك السجون فأظهر الشيخ السرور بذلك وقال أنا كنت منتظرا ذلك وهذا فيه خير عظيم وأخليت له قاعة حسنة ثم أوذي جماعة من أصحابه واختفى آخرون وعزر جماعة ونودي عليهم ثم أطلقوا سوى بن القيم رحمه الله فإنه حبس بالقلعة وسكنت القضية وفات الشيخ رحمه الله بالقلعة ثم إن الشيخ رحمه الله بقي مقيما بالقلعة سنتين وثلاثة أشتر وأياما ثم توفي إلى رحمة الله ورضوانه وما برح في هذه المدة مكبا على العبادة والتلاوة وتصنيف الكتب والرد على المخالفين وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة كثيرة تشتمل على نفائس جليلة ونكت دقيقة ومعان لطيفة وبين في ذلك مواضع كثيرة أشكلت على خلق من علماء أهل التفسير يقول ابن عبد الهادي رحمه الله وما زال الشيث رحمه الله في هذه المدة معظما مكرما يكرمه نقيب القلعة ونائبها إكراما كثيرا ويستعرضان حوائجه ويبالغان في قضائها فلما كان قبل وفاته بأشكر ورد مرسوم السلطان بإخراج ما عنده كله ولم يبق عنده كتاب ولا ورقة ولا دواث ولا قلم يقول ابن عبد الهادي وقد رأيت أوراقا عدة بعثها إلى أصحابه مكتوبة من فرح وأقبل الشيخ بعد إخراجها على العبادة والتلاوة والذكر والتهجد حتى أتاه اليقين وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة ثمانين أو إحدى وتمانين ختمة انتهى في آخر ختمة إلى قوله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر كان كل يوم يقرأ ثلاثة أجزاء يختم في عشرة أيام وكانت مدة مرضه بضعة وعشرين يوما وأكثر الناس ما علموا بمرضه فلم يفجأ الخلق إلا نعيه فاشتد التأسف عليه وكثر البكاء والحزن ودخل إليه أقاربه وأصحابه وازدحم الخلق على باب القلعة والطرقات وامتلأ جامع دمشق وصلوا عليه وحمل على الرؤوس رحمه الله ورضي عنه قال ابن حجر في الدرر الكامنة وكان يومه مشهودا ضاقت بجنازته الطريق وانتابها المسلمون من كل فج عميق يتقربون بمشهده يوم يقوم العشهات ويمسكون بسريره نعش حتى تسروا تلك الأعوات ويقول ابو حفص عمر البزار رحمه الله أخبرني غير واحد ممن كان حاضرا لدمشق حين وفاته رضي الله عنه قالوا فما هو إلا أن سمع الناس بموته فلم يبق في دمشق من يستطيع المجيء للصلاة عليه وأراده إلا حضر لذلك وتفرغ له حتى غلقت الأسواق بدمشق وعطلت معايشها حينئذ وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم وخرج الأمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء والأجناد والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام قالوا ولم يتخلف أحد من غالب الناس فيما أعلم إلا ثلاثة أنفس كانوا شديدي العداوة لشيخ الإسلام رحمه الله وهذا كلام جميل ورائع للعلامة بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية المجلد الرابع عشر الصفحة الخمسون بعد المئة وما بعدها يتكلم عن شيخ الإسلام ووفاته يقول فذكر قول الإمام أحمد رحمه الله قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز قال رحمه الله معلقا ولا شك أن جنازة أحمد بن حنبل كانت هائلة وعظيمة بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك وتعظيمهم له وأن الدولة كانت تحبه والشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله توفي ببلدة دمشق وأهلها لا يعشرون أهل بغداد حينئذ كثرة ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعا لو جمعهم سلطان قاهر وديوان حاصر لما بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوها بجنازته وانتهوا إليها هذا مع أن الرجل مات بالقلعة محبوسا من جهة السلطان وكثير من الفقهاء يذكرون عنه للناس أشياء كثيرة مما ينفر منها طباع أهل الأديان فضلا عن أهل الإسلام وهذه كانت جنازته قال وقد اتفق موته في سحر ليلة الاثنين المذكور فذكر ذلك مؤذن القلعة على المنارة بها وتكلم به الحراس على الأبرجة فما أصبح الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيم فبادر الناس على الفور إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه وفتح باب القلعة لمن يدخل من الخواص والأصحاب والأحباب فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد وصالحيه فجلسوا عنده يبكون ويثنون يقول رحمه الله وكنت في من حضر هناك مع شيخنا الحافظ المزي رحمه الله وكشفت عن وجه الشيخ ونظرت إليه وقبلته وعلى رأسه عمامه وقد علاه الشيب أكثر مما فارقناه وأخبر الحاضرين أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو الشيخ منذ دخل القلعة ثمانين ختمة وشرع في الحادية والثمانين فانتهى فيها إلى آخر اقتربت الساعة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر يقول ثم شرعوا في غسل الشيخ ولم يدعوا عنده إلا من ساعد في غسله منهم شيخنا الحافظ المزي وجماعة من كبار الصالحين الأخيار أهل العلم والإيمان فما فرغ منه حتى امتلأت القلعة وضج الناس بالبكاء والدعاء والترحم والثناء ثم ساروا به إلى الجامع ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وشمالها ما لا يحسي عدته إلا الله تعالى فصرخ صارخ وصاح صائح هكذا تكون جنائز أئمة السنة فتباك الناس وضجوا عند سماع هذا الصارخ ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما يلل المقصورة وجلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف بل مرصوصين رصا لا يتمكن أحد من السجود إلا بكلفة جو الجامع وبر الأزقة والأسواق وكثر الناس كثرة لا تحد ولا توصف فلما فرغ من أذان الظهر وقيمت الصلاة عقبه مباشرة خلاف العادة فلما فرغوا من الصلاة خرج نائب الخطيف وهو الشيخ علاء الدين فصلى عليه إماما ثم خرج الناس من كل مكان من أبواب الجامع والناس في بكاء وتهليل وفي تناء وتأسف والنساء في البيوت يبكين ويقول لهذا العالم وبالجملة كان يوما مشهودا لم يعهد مثله بدمشق إلى آخر كلامه رحمه الله قال ابو حقص عمر البزار رحمه الله بعد أن ذكر الصلاة عليه في الجامع الأموي قال ثم حمل على أيدي الكبراء والعشراف ومن حصل له ذلك من جميع الناس إلى ظاهر دمشق ووضع بأرض فسيحة متسعة الأطراف وصلى عليه الناس قال أحدهم وكنت أنا قد صليت عليه في الجامع وكان لي مستشرف على المكان الذي صلي فيه عليه في ظاهر دمشق فأحببت أن أنظر إلى الناس وكثرتهم فأشرفت عليهم حال الصلاة وجعلت أنظر يمينا وشمالا ولا أرى أواخرهم بل رأيت الناس قد طبقوا تلك الأرض كلها واتفق جماعة ممن حضر حينئذ وشاهد الناس والمصلين عليه على أنهم يزيدون على خمسمائة ألف وقال العارقون بالنقل والتاريخ لم يسمع بجنازة بمثل هذا الجمع إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولم يرى لجنازة أحد ما رؤي لجنازته من الهيبة والوقار والعطمة والجلال. وتوقيرهم إياها وتفخيمهم أمر صاحبها وثنائهم عليه بما كان عليه من العلم والعمل والزهادة والإعراض عن الدنيا والاشتغال بالآخرة والإنثار والكرم والمروءة والصبر والتباك والشجاعة والفراسة والإقدام والصدع بالحق والإغلاظ على أعداء الله وأعداء رسوله والنصر لله ولرسوله ولدينه ولأهله والتواضع لأولياء الله والتذلل لهم وعدم الاكتراث بالدنيا وزخرفها ونعيمها ولذاتها وشدة الرغبة في الآخرة والمواظبة على طلبها حتى لا تسمع ذلك ونحوه من الرجال والنساء والصبيان وما وصل خبر موته إلى بلد فيما نعلم إلا وصلي عليه إلى آخر كلامه رحمه الله فجزاه الله أحسن الجزاء عن الإسلام والمسلمين وسبحان من أعطاه ما أولاه ومده بحسن التوفيق إلى ما هداه وأعانه بالصبر الجميل إلى أن توفاه ورضي الله عنه وأرضاه ورزقنا وكافة المسلمين الحياة والموت على الكتاب والسنة حتى نلقاه والاعتصام بهما في جميع من تنقاه والحمد لله أولا وآخرا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما تحية إخوانكم في مؤسسة صدب للخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام هاتف الصفر